إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون النظر ناس كفراش النبثوت وتكون الجبال كالعن المنفوش فان من ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه وان ما خفت موازينه فاموا وَمَا ادْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَىٰهَا كُمُتَكَافِرُونَ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَمَا لَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجعيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم